لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم رواه البخاري والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه لحديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد قواه أبو داود والترمذي وصححه وعنه يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل لا نعلم فيه خلافة قاله في المغني ويجب بقاء دمه عليه لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بدثن شهداء أحد بدمائهم ودفنه في ثيابه لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا وأن يدفنوا ثيابهم بدمائهم رواه أبو داود وابن ماجه فإن سلب ثيابه كفن في غيرها لأن صفية رضي الله تعالى عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيها فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر قال يعقوب بن شيبة هو صالح الإسناك وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل ويصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان قاله في المغنيد أو قتل, وما او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم احد ما بل حنظلة ابن الراهب اني رأيت الملائكة تغسله قالوا انه سمع الهائعة فخرج وهو جنب ولم يغتسر رواه الطيالسي وان سقط من دابته او تردى من شاهق او وجد ميتا لا اثر به غسل وصلي عليه نص عليه لأنه ليس بقتيل الكفار وتأول أحمد رحمه الله قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ادفنوهم بكلومهم وإن سقط من ال... وتأول أحمد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادفنوهم بكلومهم وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكثانه فعلته أسماء رضي الله تعالى عنها بابنها فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجمع الصحابة قال أحمد رحمه الله صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر رضي الله تعالى عنه على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه على رؤوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد وقال الشافعي رحمه الله ألقى يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه نص عليه لحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا والسقط يصلى عليه رواه أبو داود والترمذي وفححه ولفظه والطفل يصلى عليه وذكره أحمد واحتج به ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته لان في ذلك تعظيما له وقد قال المولى جل وعلا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم بل يوار لعدم من يواريه من الكفار كما فعل كما فعل باهل القليب يوم بدر وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره رواه أبو داود والنسائي <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على أشرف المرتلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين يتعلك بقية هذا الفصل بتغسيل الميت وقد تقدم كيفية الغسل وهذا في بعض الأمرات الذين لا يغسلون وكذلك في أجزاء الميت ونحو ذلك <تصفيق> فأولا شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ثبت عن جابر رضي الله عنه وكان أبوه قتل مع الشهداء في اذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفن شعله احد في جماع وهو الذي قشل ولم, ولم يصلي عليهم ارى ابو حنيفه اختلف في السبب علم على يقشلوا اذا ذكروا دعوا انزل علىك ذلك كجازات ربهم سبعون شهيدا امن من المشقه اثرش لهم اذ ان اتخنيه ثم انزل لهم اذ المصلاه عليهم فلأجل ما على المسلمين من المشقة لم يصل عليهم وذلك لأن المسلمين الذين يشعيدوا الوقعة قد أصاب كثيرا منهم جراح أصابهم قرحا يعني جروحا وشجاجا لا سليم منها الا الخليل وقال يكثر الكثلا كان ذلك سببا ارجع اندمي او ان انبدهن قبل ان يغسلوا هكذا انت يا رب العالمين الثاني ان سبب ذلك اذا كانوا فان اسيا او ان ذا بالير يكون واذا كانوا كذلك اف لنفاجئ الى اطرسيلهم لانهم سيعاد الى انهار روحهم او سيحفظوا انسانهن او نحو ذلك وهذا يختص بالشهداء الذين يقتلون في المعركة في هديث جابر ذكر أن أباه دهين في قابل مع آخر من الصحابة دهين أثنان في قبر وشك ذلك على جابر عند أباه ينفن مع غيره يقول فحفرته بعد ستة أشهر ألي أجعله بك أبن خاص فوجدته كما هو أجسده ما تغير ما أكله الدود ولا تغير وليس به يقول ما فقدت منه شيئا إلا شعرات من قفاء بعد ستة أشهر لا شك هذا دليل على أن الله تعالى يحفظ الشهداء وقبل نحو عشرين أو ثلاثين سنة في اسد القرى التي وقع فيها القائمون المسلمين وامدادهم اخبرنا اطلعون اتى من جالسيل انه هو فوجد شيء جسد من القتل الذين قتلوا في سنه 73 و30 وسالعني يعني بعد نحو خمسين أو ستين سنة ووجدت هذه الجثة لم تتغير أي وجد لحمه وعظامه وجلده وبشرته عكاية هي يوم دفن فقيل هذه كرامة للشهداء أن الله تعالى يبقي أجسادهم لا شك أنهم قد ماتوا وقد فاركت أرواحهم أجسادهم ولهذا يدهنون إذا يتركون على الأرض تأكلهم السباة وتأكلهم الطيور أمل من كرامتهم أنهم يدهنون كذلك أيضا بعدك قاعدين ايه تو قاعدين مو موعده على الورسه وبفش ذلك اتخيل النساء كلهم احنا انا اجى اخره من ابي صالح من شعد ايضا دلوقتي مؤسه انا ما تزوجها بعده أبو بكر ولم يتحاشر يقول ابن القيم في نونيته ونساءهم حلوا من بعدهم والمال مقسوم على السهماني هاي أدلل على أن الموتة كتب الله عليهم أنهم قد ماتوها وكونهم أحياة بردخية ولكن من كرامتهم أن عجسادهم تبقى مدة طويلة ما بلئت كما حصل في هذه القصص وغيرها كثير ذكر عن بعض الأخوان الذين شاهدوا القتال في افغانستان ان سبع و20 سنه انافرا انهم احسرو ان عملوا الذي قتلوا لأن والد احدهم ما سنى نفسه حتى يرى ولده ففار يرى بعد اسبوعين او نافره والله دوخنا دوخنا وجدوا أيضا وجدوا أيضا رائحة عطرة كرائحة المسك هذه أيضا من كرامات الشهداء الذين أبذلوا أنفسهم في سبيل الله ورخصت عندهم أرواحهم وعبدانهم فقاتلوا حتى قتلوا أذكر الله تعالى أثوابهم فقال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حكم التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببائعكم الذي بايعتم به فجعل أهده مبايعا وذكر أنه اشترى أنفسهم أنهم أبذلوا أنفسهم ودماعهم فكان من كرامتهم أنهم أحيا قال الله تعالى في سورة ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات أبل أحياء ولكن لا تشعروا هكذا أخبر بأنهم أحياء وإن كنا لا نعرف أكبية حياتهم وإن كنا نجزم بأن الموت الذي كتبه الله أقد وقع عليهم أهل قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت فهذا حصل على ذلك الموت ولكن ورد في بعض الآثار أن الشهيد لا يجد من ألم القاتل إلا كما يجد أحدنا من قرصة النملة ونحوها قول ذلك فاحمد لهم افرمت انك لذلك اي ان جاءت ادله بانهم لا يغسلون اتشعب قالوا هندنا وهم اله الذين اعظمكم شهيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم أي مجروح ما من مكلوم في سبيل الله إلا جاء يوم ارتيامة وكالمه يدمي اللون لون الدمي والريح المسك هذا من كرمت الله تعالى له أن الله تعالى يجعل لهم علامة ظاهرة إذا بعته يتدل على أن هذا مقدم جزائهم رائحة المسك فلا يغسلون أبل تبكى عليهم دماغهم ولا يكفنون أبل يدفنون بثيابهم التي ماتوا وأقتلوا وهي عليهم ولو كان بها دم ولو كانت ملطخة بالدم يدفنون بها فهكذا أن إذا سُلِبَت خيابهم فإن الأصل أنهم يستروا جثمان الآل الواحد لا ينهن وهو عريان إذا سُلِبَت يكف فينا في غيرها ذكروا أن مصاب بن عمير رضي الله أنه قتل في أحد ولما قتل لم يوجد له ما يكثن فيه إلا بردة قطعة من قماش يقول عبد الرحمن بن عور أكلنا إذا غطينا رأسه بدأت رجله وإذا غطينا رجله بدأ رأسه ما تستره ولم يجد ما يستره كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجلائه من الاذخر اي من الحشيش حتى تستر يعني اساترا ظاهرا هكذا ولا يصلى عليه أقل إن السبب المشكة كذلك الموتى وقيل إنهم أحياء عند ربهم يرزقون قال تعالى أولا تسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرسينا أمي ما آت أمر الله من اسهم شرونا بالذين لم ينسفوا بينهم كانوا مختلفين اعخبر ابي عندهم احيا عند ربهم يرزقون رويا جسدك اذكر الاخ المؤرخ ابن هشام وابن كثير في السيره ان النبي صلى الله عليه وسلم صل علىهم واجعلوا ان نقول اجعل همزه ساكنه خدي ابي واحد من شو دعوه الى الى جنب همزه صل عليهما ثم اليعاد الثاني وبقي همزه وجاء الثالث وصلي عليه ما هي ادرى بنا صلى عليه ورسع فكان الى ان صلى 70 صلاه على حمزه يرصلي على اي ماكل الى احد منهم وكان ان ما صححوا ذلك وانا في ابن اسحاق قد ذكرها في كتاب السيره انت فيترجح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدأ من شهداء يحبن في دمائهم يعني دمائهم الملطقة الأجسادهم على ذيابهم ولم يغسل ولم يصلى عليهم صريح بأنه صلى عليهم الصلاة التي يصليها على غيرهم اذا ما انظروا كانوا ان نقتله قلنا الى يغسل وقال يا اخي افن الاصل الله عليه اشبيه الله بالشهداء اكد ان نقتله قلنا ان من اتى دعري يَخْفِضُ عَلَى إِنْسَانٍ بِمَنْزِلِهِ لأجل سارقٍ تنع أولى أجل زنا إذا كان صاحب المنزل اتدى عليه وقتله أعدم فنو اخرجه ابن حكيم بن قشير ابي غالي الشافعي اذا انه يصير ما تعلم قلنا قال عمل معاملة الشهيد هذا الذي فديان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل المروعه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء الاربعه ان كنت لدون ديني فهو شهيد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 يقتله المبتدئة وانحوهم لأجل أنه مخالبهم في دينهم فيقولنا هذا أدو لنا فلابد أن نريحه فلابد أن عليه هذا دون دينه تمسك بدينه وصبر على الكتل الذي يقتل دون دمه هو الذي عليه فسقة أو ظلمة ويريدون قتله إذا يقاتل حتى يقتل أقتله لأجل أنه نافح وأكافح ورده ملاكا غلبون الذي يقتل دون ماله إذا جاء من يريد أخذ ماله أبي حديث عن أبي قتاد أن رجعا قال رسول الله أرأيت أن جاء إنسان يريد أخذ ماله قال لا تشرب قال ارايت ان قاتلني كان قاتل هو قال ارايت ان قاتلته كان هو في النار قال ارايت ان قاتلني كان انت شهيد هذا اكا تلدون عليه 1000 شيء ايضا ادرك عبد الله ابن عمرو بن العاص اشأن له الملكان في المدينة أرضا وآبار خرس له قوية يريد افسال بيتنا يريد افسح اراى كره عندها هو ومن معه من خدمه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ولما علم ذلك معاوية قال الدعوه وعرضه فدل ذلك على أن الإنسان قاتل دون ماله وذلك لأن المال قد يعدل النفس الإنسان الذي اكتسب مالا وجمعه وحاول أن يجمعه إلى أن يجمع ما تأسر ثم جاءه كم ظلمة إذن لا يأخذ أولا ويرده <تصفيق> ولكن يسلم لهم المال. اذا جعل يملأه من مال اذا خاف ان يصل الى النفس افارقول ان نفسي دون نالي او يقول ان دون نفسي اذا ايقول اخذ المال وانقذوني وهذا هو الذي كان كذلك من قتله دون أهله إذا تؤدي على حرماته على حرماته على نسائه أمرأته أو أختي أو ابنته يعتدى على من يريد أن يفتر بها فله أي دفع بما يقدر عليه فإن قتله فله أجر شهيد وذلك لأنه حيث يجد لها أن يؤكد هؤلاء الفجر يفعلون الباحشة وهو ينظر في امرأته أو في ابنة عيونه لذلك لا بد أنه يردهم فإن قلت من العلماء من يقول إن المقتول ظلما يغسل ويصلى عليه هذه رواية لإمام أحمد أولا أن ابن الزبير يغسل وصل عليه عليه وذلك لأنه لما كان في مكة وتمسك بخلافة التي كانت له وعجعه جائس الحجاج وصبر إلى أن قتل ثم لما قتل أمر الحجاج وتعليقه على سرحة الشجرة وقال إلا أدفنه حتى تشفع فيه أمه أمه هي أسماء من فعبي بكر إذات النطاق لا أشفع عند الحجاج أبقي مدخ نورات اهل التاريخه الفلسفه اتي الى انا قرات الله الحجاج ماذا يريد من جستر بن زبير اسمي ابي ذلك الحجاج وكان هذه شفاهه ان انزلوه ادكر عنه والسلاصل اللي عليه سواء انت قبل أن ينفى أو بعدما شبهت فيه بهذه الكلمة وأجابوا عن هذا الحديث أن معنى قوله من قتل في دمه دون دمه، دون ماله، دون أهله كيف هو شهيد أن المراد في الأجر لا في الحكم أن له عجل الشهيد وما ذلك إلا أنه صبر على القتل إلى أن قتل ظلم إذا له عجل الشهيد ولكن لا يعمل معاملة شهيد المعركة هذا الفرق بينهم هناك شهداء آخرون يرسلون هذا بث اني رسول الله عليه وسلم اكاله 5 علم مطعون وعلم مبطون وصاحب الهدن والكثير في سبيل الله النطون صلى عليه ان الذي امر الطاعون وذلك لأن هذا مرض متعدم يصل عليه المبطون الذي يصيب بالإسحال مرض يسمى البطن يعرف الآن بالكل عراء هذا عيضا يصل عليه الحريق الذي يموت عليك وكذلك الغريق وكذلك صاحب الهدم هؤلاء عيضا يصل عليهم هؤلاء إلى خلاف أنهم يصل عليهم فيلحق بهم الذي قتل دون, أو دون دينه أو دون ماله أما الكتير المعركة والكتير ظلما فيترك دمه عليه يدفن في عمر النبي صلى الله عليه وسلم بدون ادفن شيء عند يحدث بدماء وقال قال ان على الين نجاسه اعدخنوا ابي دماء في ذلك حرام وان العيش نجس هكذا عليك يا ابا التي مات وهي عليها وهي عليه التي مات عليه غيابه هو مثله عيضا الذي يموت محرما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل محرم اغسله بماء وسدر وكفنه وكفنه عليه إزارا مريدا فيدفن الشهيد في ثيابة أن يحدي بن الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد إيش هذا أحد أن ينزع عليهم عنهم والجلود وأن يدفنوا بذيابهم وبدمائهم حافظ رواه أبو داود بن ماجر. الحديد هو ما يتقون به السلاح كان على رأس أحدهم المجن الترس الذي يتسرس به فينزع وعلى أبدانهم أيضا الدرع الجوشا الذي يكون أيضا الحديد فينزع وكان عليهم أيضا جلود يعني يلبسون جلودا لتقيهم من وقع السلاح الشديد أكسي فيه نحوه فنزعت الحديد والجلود وبقيت لهم ثيابهم التي من كفن أو منصور أو ذلك ودفنوا فيها إذا سلب ثيابه أكفن في غيرها أكد يسلب المشيكون ويتركونه غريانه انا ذلك عارف ايش الله عنا ووضعوا عذاب القاتلين الاخره عشان إلى جنب وانا بنادوا فينا اولما سلب غيابا ارسلت اختي رصويه بنت عبد المطلب ارسلت ابي ثوبيل اهل اختنا عند فينا فلما رأى واحدا إلى جنبهم العنصاري ليس له ذياب أكفنا حمزة في واحد أكفنا العنصارية في واحد أكذا كفنا في أحدهم أكفنا في رجلا آخر هذا الحديث رواه عقوب بن شايبة ويقول صالح الإثمان وذكره أيضا المؤرخون هذا حكم السهيد إذا قدر أن هذا القتيل أنه جدح جراحة واسخنة ثم حمل فأكل حمل إلى أهلي وأكل ولو أكل يسيرا ثم نات أو سرب بعدما رسل ادخل الى بيته ثم مات او نام يعني اعجعه نوما ثم بعد ذلك مات او بال يعني ظهر انه اي شيء من الحياة او بالا او تكلم او بكلامه يصير بعدما حمل او اطس ظهر منه أنه إيه حياة أو طال بقي بقية عند أهله يوم يومين أفع إنه لا يطهق من شهيد المحركة أبال يغسل ويصلى عليه افتدأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سعد بن معاذ الذي جرح في غزوة الخندق ولما جرح أبقي جرحنه خمسة أيام أو ستة ثم بعد ذلك أمات رضي الله عنه فغسله أمر صلى عليه وسلم بأي غسل وصلى عليه وكان له حكم الشهيد كذلك عمر الله عنه قتل بالمحراب أطعنه ذلك المجوسي بقي ثلاثة أيام بعدما جدش أي بعدما طعنه ثم مات. وصلى عليه المسلمون كذلك علي بن أبي طالب وضرب ذلك الخارجي ابن مجم وبقي يوما أو نحوه عثما مات وصلي عليه مع أنه مشاهدا أهل أنه ما قتل ظلما كذلك إذا قتلوا عليه حدث يوجب الغسل كجنابه فإن هو الفعل وهذه كغيرة يغسل أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حي أخ أحد ما بال حمضلة ابن الراحم أني رأيت الملائكة تغسله قالوا عنده سمع الهاجعة الهاجئ يعني أو الهائعة يعني صوت الكتال فخرج وهو جنوب هو لم يغتسل حاك ذر الله الطيانة فإذا قل إن هذا قتل وهو شهيد ولكن عليه جنوبه ان الرسول الشارع هذه يغسل اني ماذا ليش نعلم يقينا ان الملائكه ستغسله اكن غسله ثم بالغسل الملائكه ذلك اذا تحقق بان لها جنازه اذا اننا نغسله اذا قالوا الهي اني ولو أنه قتل في المعركة إذا قدر أنه سقط من دابته ومات بسبب ذلك أفع إنه عظاك غيره يغسل ويصلى إليه أقد يسقط من فرسه أو نحو ذلك وكذلك في هذه الأزمنة في حوادث السيارات ولو اعطوا حكم الشهيد يعني كشهيد الهدم ولكن ليس لهم حكم الشهيد من حاجة أنهم لا يغسلوا الذين يموتون في هذه الحوادث ولو كانوا كثيرا اعتقد انهم ايغسلون او يفشثون او يصلوا الامك الغايره اذا سقط من جبته اثر الدم يشاحت الذين ينسقطون من باسي جبل او بنهايه طريقه ينسقط احد منهم موت هذا اضاع ان له عجر ولكن على عطاهم الشهيد أبال يغسل ويصلى عليه أكذلك إذا وجد ميتاً وعيش به أذر وجد ميتاً عندما غريباً في الطرف بحر أو الطرف نهر أو وجد تحت شجرة ميتاً أوجد أو ميتاً في بيت عين ولو لم أظن أن أحداً قتله فإنه لا يطرق من الشهيد إذا لم يكن به أثر في غسل عليه هكذا مصف عليه أحمد لأنه ليس بقتيل الكفار الذي يتركه على التغسير وغسيل الكفار قتيل الكفار فهل احنا عند الله تعالى بقولي انسلوا دم كلومهم ان كلوم الجروس يعني ادفنواهم بجروحهم يعني ادفنواهم بجروحهم وبدماءهم رمي هؤلاء الاي الاطاحوا هؤلاء الذين عدوا بكلومهم لا ساقه من الميه تشيئ من رائع الله اسلك وفن وجعلنا او باكثر احواد السيارات يشتهو ان ان تتكط اسلاء يمكن ترى سو وعدوا ورجلهم وربنا ربنا ايضا داخل ارضنا ونحن خيره قد متخرجكم خايفا يفعلوا بشيء ايوا يصلوا كل كتعطى الوحده وعدت سخين يواموا بعضه الى بعض فاجانوا راسه ايه يا اسره زكامه وان تجي الى الذي فيما ان بس هنا واقدر الى ان يعرف ذلك هكذا يعمل الشيء اتمام هذا العمل يضم بعضه الى بعض قريبها لا تسقط من الميت شيء غسل وجعل منه بأكفال أرؤي أن أسمع أبنت أبي بكر ألم أن قتل ابن الزبير أقلت أثباب أشلائه وأجعلت هكذا فعلت اشنا ابي بن مس اذا لم يعجز الاخيات عن الميت اذا لم يجد الناس قطعه اغسل تلك القطعه واصل عليها والدفن اي والدفن الا إذا كان حيه اذا قدر مثلا انه كنت اعمل شيئا مفرحا قطعت يده بسبب حادث أو لجنة ونهر ذلك بسبب حادث أو تردي ولا يمكن أن تجرع في موضعها فإنها تغسل وتلف وتدهل ولا يصل عليها وحدها لأن صاحب الرياض أو الرجل لا يزال حيا ولكنها تدهن في مطابر المسلمين إذا لم يجد الأباظ الميت غسل إذا تعقق أنه قد مات ولم يجد إلا بأعضه أو أنه يغسل ويصلى عليه هكذا أجمع الصحابة يقول الإمام رحمة صلى أبو عيب أبا حمار رضي الله عنه على رجل اللهم صل على عرب من اهل مسلم صل عمر رضي الله عنه على عظام عظام نايته ونيدت في الشام صل ابو عبيدة رضي الله عنه على رؤوس رؤوس مقطعات يعني قد اقتطع المشركون ان من ارميان احيان وكانه ان احرث كل خيصه يجتس تسللات الشروس فاخذ ذلك عبد الرحمن بن احمد بن حنبل قال الشاعر رحمه الله قال طائرا يدان ابي مكه من واقعه الجمال عوريفات بالخاتم كانت يد عبد الرحمن من التابن بن أسي فصلى عليها أهل مكة يد واحدة اختطرها طائر اتنسر او نحوه ثم أرقيت فعرفت بالخاتب أنها يد عبد الرحمن بعد ذلك قالوا هذا مش هذا ايوه قاصي الجبنه اوراق السر ووصل يعني هذا كله يتالف انت الذي في المعركه شيء او شيء الشق الى ازن اسكطا تو امه كلمه ولي حيه يقصر ويصلي عليه انا اصلي الامام احمد اود يدعي لي في هذه الله ان مرفوعه الشيخ تو يقصر عليه ويدعي لي و... ويدعي لي هكذا أرواه أبو داود هو التلمي يوصحهم إلا أن الطفل يصلى عليه ذكر محمد وحتاج به لماذا اشترطوا أربعة أشهر لأنه الذي ينهق بيره بعدها قبل الأربعة أشهر يا اخو نوغاعن اند امتت اصور قوي اخونو على كبتن او يخونو 40 يوم من نفسه 40 يوم على ك وع 40 يوم من المرض ابدا ال 40 الثالثه 120 يوم من 14 يوم صغيره يا انصور الله تعالى تلك النبتات عظاما الرايده ورده فكثر مر 14 دخل الخامس اعط يا اخوك مالك اخونا انسى خيل اسال ويكثا ويصلعني وين هاي الغسيله من كفتبه الا ما ترى الشاكه ترى الجدر ولو كان من أهل الجنة الذين يبذلوا مجزئة لأنه باق على كفرة يهودياً ونطرانياً ونجوسياً إلا يغسله المسلمون ولا يكفنه المسلمون ولا يجوز أن يصل عليه ولا يجوز أن يتبع جنازته وذلك لأنه كافر وقال ان الله حلل عليه اذا ما تولى عن فله افراتن عليه وليت له هي ترول اهل انهم الى تولوه كان بذلك عصى الله الله تعالى قال ولا اتى ولا تتولى قوما غاضبا الذين هم الكفار فلا يجوز المسمعية ولا يجوز أن يواريه أن يحفر له دهنة حفرة ثم يلتعه بها ويدفنه يوارى لعدم من واريه من الكفار لما قتل القتل في أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأثقائن بالقليل أمر بأن يجربوا في أحد الآبار التي من آباري بادر هكذا فعل بأثقائن بالقليل يوم بادر أروي الله عنه أنه قال كل يا رسول قلت النبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال لقد يعني أبا طالب قال اذهب هوالح هكذا رأى أبو النسائي ولكن هذا الفديث أمشكوكم في صحيته وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر موته كان عنده عندما مات حتى له قل لا إله إلا الله كلمة نحجرك بها عند الله وكان عنده إذنان من الكفار قال أترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر من قال هو على ملة عبد المطلب ولأن أبا طالب كان له أولاد أكبر من علي علي اسعارهم <تصفيق> والان هذا انهم اياد فنونه وكمان ايادهم بقيته متاخره الرائد وجد شخص فنيه اثر مثال انسانيه اي تظهر لها همره ايذن الفنويه الى ولا يطلع لا يلحد من أبل أبل يدفع يدفن لأجل الإنسانية إذا لم يجد من يدفنه من أهل دينه قال رحمه الله فصل في الكلام على الكفن وتكفينه فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفنوه في ثوبيه اتفق عليه والواجب ستره جميعه لقول أم عطية رضي الله تعالى عنها فلما فرغنا ألقي علينا حق صلى الله عليه وسلم قالت لقول أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت فلما فرغنا ألقى علينا حقوة فقال أشعر ولم يزد على ذلك رواه البخاري سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تخمر رأسه بثوب لا يصف البشرة ليستره ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته ما لم يوصي بدونه لأن الحق له وقد ترك وقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد أوصى أبو بكر السديق رضي الله تعالى عنه أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما رواه البخاري والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن قال الترمذي رحمه الله العمل عليه عند أكثر أهل العلم تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسري على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق عليه والأنثى في خمسة أثواب من, من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين لحديث ليلى بانتقائث الثقافية رضي الله تعالى عنها قالت كنت في من غسل أم كرثوم رضي الله تعالى عنها ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر رواه أبو داود والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف رحمهم الله ومزعفر ومعصفر ولو امرأة لعدم وروده عن السلف رحمهم الله ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال ويحرم بجلد لامر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنزع الجلود عن الشهداء وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة ويكره تكفين المرأة في الحرير <تصفيق>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 تكفين الميت أذكر أن تكفينه غرب كباية يكفن من ماله يقدم ثمن الكفا على دين وعلى غيره وذلك لأنه حاكم ماله حتى يجهز سارن وكذا يا الا لم يكن له مال فعلى من سلقنه مؤونة على ابيه أو على ابنه على كريمه الذي يغضى عليه حياته الا من اعتى المحرم بمكه اعمل من, من, من قال صلى الله عليه وسلم يغسله بماء وسادر وكفنوه بذوبائه كذلك عشو أداء أحد ومنهم صعب ابن عمير لم يجنوا أكفن به إلا برده قال النبي صلى الله عليه وسلم استروا يا رأس واجعل ولد من الإذخر لا لا لا اتكينه من ضرر كذا يعلم اذا تركه اجموا الا اجم سته اجم يدنه هل كذا لا هو ساتره كله امن الراس الى قدمه وانا بشربن واحد اي يفي هذا حديث أمي أطية اسمها نسائبها العنصارية رضي الله عنها ذكرت أنها غسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها زينب قالت فلما فرغنا عني من تغسيلها ألقى إلينا حقوة أما المرادة بالحقوة ان اذا عاده انه يشد بها ان ان الارض والنها ولا احيان فالرجل هو ان رؤوس الارتين وما تحتها الك الى اذا ارن كان به فكان اسعدناها اياه ما المراد بالإشعار الإشعار هو اللباس الذي يلي الجسد في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم الأنصار شعاري والناس ديثاري الديثار اللباس الأعلى وهي غطاء فمن أقوله يا أيها المدثر وأما الشعار فإنه اللباس الذي يلي الجسد أشعرنها إذارك الثقو أي إذارك الإذار فإذار ذلك على أنه لابد من أستر بدل المئة كله هلا راس المحرم قال انه صلى لا يسالنا قال ولا تغط راسه فإنه يبقى أم وبذلك انه يبقى من قيامه مربيا ايذا قال وكا وبلال شوجل مرتف لا يغط ان يخفن وانا اخن اسه ان لا يكفل. ولكن وأن المهلمة ستستر وجهها ولا حرج عليها بذلك أما الرجل فقال إعلاث خمر رأسه فدل ذلك على أنه ولا يغطى وليس هناك دليل على يكشف وجه المرأة كذا يجب الواجب بثوب واحد يكون صفيقا يستر البدن لا يصيب البشرة لا يكون رقيقا هكذا لا بد أن يكون ساطرا يجب أن يكون من ملبوس مثله الواجب أن يكون من لباس مثله فلا يكون خالقا دنسا إذا كان عنده قدرة ولا يكون إذا كان من أهل الغنى يكسدها لشائدة لا يكون جديدا ثمينا ربيع القيمة إذا كان من أهل الفكر إذا كان من الفقر أبل يكون ملبوش مثله حتى لا يكون فيه إجحاف إلا على الميت فيجعل مثلا خالقا ولا على الورثة فيجعل غاليا رفيعا أبل يكون البوسي مثله إلا إذا أوصى بدونه ولو كان غنيا إذا قال لا تكفنني إلا بهذا السوق فإنه يقبل منه الحق له وقد تركه ذكر أن أبا الله عنه علم ماذا كان اكثر من يريد ان يذهب حسبان كان يمرر روحينه فخير له ان نكشف له كتاب جديد فقال انه يا ابلا سريعا وان الايام قبالجديد السنه اي خسر الرجل يريد ان يذهب وتكون بير وتكون من القطن هكذا قالت المدية العمل على هذا الحديد من العلم. لما روا حديث عائشة هذه الثلاثة تبسط على الأرض او تبسط على السرير الذي يغسل عليه أن يجعل الأعلى هو الذي له السر ولا هو عيون ذات اياكن اجدها اذ مر جالفه الاوسط اذ مر جالفه القهو الذي هي شد اذما الى وضع على ايها المستلقيان فانه يمد او العسر. العسر على يمين بالعيسر يرد اطرف هذه الناهيه التاليه العيسر شكه الايمن قال اني ان وقد علم على شكه الايمن يستر شكه الايمن ثم اطرف الثاني على الشكه الثاني اذا فنى بذلك اعد السوت يرى ادرسيت صارت الاتيت اللي جهه اليمين اذا اما ادرسيت صارت الثانيه اشرك ترد الى الجهه البعيده ايمن اذا اما اعد يرد الى الجهه اليسار اذا اما كذلك أخذ رويان عائشة رضي الله عنها قالت أكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيث الأغة أثواب أمير السحولية أي من نفس السواحل اليمانية الجدد يعني جديدة يمانية ليس بها قميص والذي له جيب وأثمام وليس يا امامه المهم احنا باس وندري فيها ادراجه واخس قد غسلوا بنيابه في احد الخمس الان يجردون نيابه فجاءوا اثنان سلاره اذا وكذلك الثوب الذي فيه. الذي خفينا فيه التميس الذي ما تعبي هاكذا اما الان از ان اه از شرو عنا تكث انه في خمسه خمسه اثواب امن النسوتن اولا الازار اشد به الاوره امن السره الى الركبه امن السره الى القدمين اي شيء الازار الذي يلبسه الانسان للحجاب ثاني ان يلف بها رأسها كما كانت تتخمر في الحياة يعنيت الله على رأسها وعلى وجهه وعلى عنقها الثالث عن الكميس الكميس عبارة عن قطعة من قماش تكون طولها مرتين يشك وسطها واصحاب الخير كان يدخلوا في الارواس يجعلوا اصواها كيراش الاوانيس واكلثا ويأكلون الله سوق الداخل في ذلك الشرب فياكن كالقميس الا ان ليس بما خير اكد ذلك خوف ذلك كله الا غرتين اكل رجل لفأي الرجل هكذا رؤية الليلة ابنتي قائف امرأة من حقيف قالت كنت ام غسل ام كذوم امرأة عثمان ام كذوم بنت على النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها تقول اكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقام الذي هو الإزار ثم الدرع الدرع الذي يشك مع نصفه يشكل ينفل منه الرأس ثم الخمام الذي ينفل به الرأس ثم الملحفة ثم عدية في, في التوبة الآخر الملحبة هي لخافة يتلف عليها وكذلك السوب الآخر يتلف عليها هذا يتعبية تقين الرجل والمطأ أما الصبي فعينه يكفن في لبن واحد لأنه دون الرجل يكفن في لخافة وإن كفنا بذلاجة تنجاز إلا إذا كان له وراجة صغار غير مكلفين فيقتصر على واحد الصبيّة أن أنثى في كميص ولفافتين كميص يشك مع وسطه يجعل نصفه لحافة ونصفه الفراش ولفافتين تدرج لهم ولا تحتاج إلى خمام يكره التكفين في شعر. يعني في من شعر يعني في شعر نعز صوف أو كصوف أو كصوف الذي من الضأن هذا خلافه عليه السلام اي اخو ايوان ان اركن الكث ان مزعج حرى اصفر يعني اطلاقيا مزعج صدر عن ابي اصفر ولا ولم ذلك ما ورد عن السلف كذلك ايضا نقول ان ين قوس ان يتجنب ابي يليق بالحال اكد الا يخفن في الجلود اذا وجدت عليك اقمشه الا يخفن في الجلد امر النبي صلى الله عليه وسلم عن ايش هذا تنزع انهم الجلود ولا يخفن في حديث ان اذا ذات شيء ازء اسراف ولانهم حرم على ولا يخفن عذ في إذا كان ذلك القماس أ... قد يجعل فيه أنواع من الذهب لأنه حرام الذكور في الحياة فكذلك أك... بعد الممات يكره التقسيم المرأة في ثياب الحريض مع أنه جائز أن تلبسه والله آنه صلى الله عليه وسلم